لتجدن أ ش د الناس عداوه للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ق و ا ولتجدن أ ق ر ب ه م موده للذين آمنوا الذين قالوا إ ن ا نصارا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 والذين ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا أولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت ح ر م و ا ط ي ب ا ت ما وَأَلَّا اللَّهُ ك م و ل س و ع ت د و النابلسي للعلوم م ا ر ز ق ك ل ا ل ل ّ ه ح ل ا ل م ي ه ا س م ا ت ق و الله ا ّ الحسنى ذ ت م م م بِهِ ؤ ن و لا يؤاخذكم الله باللغو في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ا ل أ ي م ا ن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 كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكرون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 م ا ط ع م و ا إذا م ت ق و ا وآمنوا ع م ل و النابلسي ا ص ا ا اتقوا ل ح ت ثم م آ و ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وآمنوا اتقوا اتقوا وأحسنوا ح والله ي ا م ح ن ن يا أيها ا للعلوم الاسلاميه الصيد تناله أ ي ي د ك م و ر م م ا ح ك ل ي ع ل م ا ل ل ه م ن ا ف ب ا ل غ ي ب فمن ا ع ت د بعد ى ذ ل ك ف ل م ا ذ ا ب أ ل ي م ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ل ا ت ق ت ل و ا ا ل ص ي د و أ ن ت م حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم, يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره أ و ك ث ا ر ة طعام مساكين أ و عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 والشهر الحرام والهدي والقلائد الحرام ذلك لتعلموا أ ن الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وان الله بكل شيء عليم اعلموا أ ن الله شديد العقاب و أ ن الله غفور رحيم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 ما جعل الله من بحيره ولا س ا ئ ب ة ولا و ص ي ل ة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون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 اثنان دوا عدل منكم أ و آ خ ر ا ن من غيركم إ ن أ ن إن ت م ضربتم في ا ل أ ر ض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت ت ح ب س و ن ه م ا من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله إ ن ا ر ت ب ت م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 ف آ خ ر ا ن يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فيقسمان, فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما وما ع ت د ي ن ا إ ن ا اذا لمن الظالمين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 قالوا نريد أ ن ن أ ك ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم, ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا م ا ئ د ة من السماء تكون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 وهو الله في السماوات وفي ا ل أ ر ض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما ت أ ت ي ه م من آ ي ه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ي أ ت ي ه م أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون أ ل م يروا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن مكناهم, مكناهم في ا ل أ ر ض ما لم نمكن لكم و أ ر س ل ن ا السماء عليهم مدرارا وجعلنا وجعلنا َََ ا ل َ ن ْ ه َ ا ر َ تجري َِْ من ِْ تحتهم َِِْْ ف َ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه ُ م ْ ف أ ه ل ك ن ا ه م بذنوبهم و أ ن ش أ ن ا من بعدهم ق ر ن ا آ خ ر ي ن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا ب أ ي د ي ه م لقال الذين كفروا ان هذا إ ل ا سحر مبين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 موسوعه ل م ا ل ن ا ه ب ل س و للعلوم ي ا ل ا س ر ل ا م ن ه م م ا كانوا به ي س ت ه ز ئ و ن قل س ر و ا في الله أ ر ض ا كيف ل ح س ن ة م ن ما ا في ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض قل لله ك ت ب ع ل ى ن ف س ه ا للعلوم ر ح م ة ا ي ج م ن ك م إ ى ي ا ل ق ي ا م ة لا الذين ريب فيه خ س ر و أنفسهم فهم ل ا ي ؤ م ن و ن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 ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا أ ي ن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان يروا كل ا ي ة لا يؤمنوا بها حتى إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن وهم ينهون عنه و ي ن ه و ن عنه وان يهلكون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون ولو ترى إ ذ و ق ف و ا على النار فقالوا ف موسوعه النابلسي م م ن ب للعلوم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا قبل ا ا د و م ا ن عنه إ ل ك ا ذ ب و و ن ق ا ل و ا إن هي إ ل ا حياتنا الدنيا و م ا ن ح ه موسوعه ق و ل ى ر ب م ق ا ل أليس ه ذ ا ب ا ل ح ق ق ا للعلوم و ا ل ذ ا س ل ا م كنتم تكفرون قد خ س ر ا ل ذ ي ء الله ا ل ا س ل ى حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة ب ع ت ة قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون, وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم أ ل ا ساء ما يزرون وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا لعب وللدار ا ل آ خ ر ة خ ي ر ل ل ذ ي ي ن ت ق و ن م الاسلاميه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 و ل و شاء ا ل ل ه لجمعهم على ا ل ه د ف ل ا ت ك و ن ن من ا ل ج ا ه ل ي ن